وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على أبويك من قبل كما اتمها على من قبل ابراهيم واسحاق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 119-وقتلوا يوسف لكم اطرحوه أرضا يخل لكم, لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب والقه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارتين كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف واننا له لناصحون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 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُنَّ يَشْكُونَ أَنْ يَبْكُونَ قَالُوا يَا إنا ذبنا نستبق وتركنا يوسف عيد متاعنا, متاعنا فأكله الذئب وما أرد بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادلوا قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة والله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 هي راودتني عن نفسي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 دبر قال إنه من كيدكٌ قال إنه من كيدكٌ إن كيدكٌ عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذبك واستغفري لذنبك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 أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشر لله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 129-قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين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 الله بها من سلكون إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدو إلا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 وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في رؤياي اذ كنتم للرؤيا تعذبون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين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 يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله فما حصدتم في سنبله الا قليلا مما تاكلون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 Surah al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 قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 127-وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بطاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيش ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به, لتأتنني به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 إن الحكم إِلَّا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 ولما دخلوا على يوسف فآوى إليه أخوه قال اني انا اخوك فلا تبت اسم ما كانوا يعملون فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيدٌ وَلِمَنْ جَاءَ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 في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء اخيه ولكن ليوسف ما كان فوضى هوه في دين الملك ما كان فوضى هوه في دين الملك إلا الله الله الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا سرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مما والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبن شيخا كبيرا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 ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم إن لا اجد ريح يوسف اني لا ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما انشا البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم الم لكم اني أعلم مِنَ الله مَا لا تعلمون. قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف لكم ربي. قال سوف أستغفر لكم ربّي. إنه هو الغفور الرحيم.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 إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فأطير السماوات والأرض أن ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 وكأي من ايه في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغته